وَمَا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله مِنَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 119. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 110. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الصاهوت 111. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا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 إن تطبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تطبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهذا كَادُونَ يَفقهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَوْحَىٰ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكفى بالله شهيدا